بوك تو أنا إن دفيدا ست واحد وتسعون واحد وتسعون أدويسني <تصفيق> <تصفيق> الجمل الجانبية باستخدام أنا واحد الجمل الجانبية باستخدام ان واحد ربما بوموردا يوتري بولشه ربما سيتحسن الطقس غدا ربما سيتحسن الطقس غدا كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا upam أنه bo bolše aamul anahu sayatahassan aamul anahu sayatahassan praw gotava pryde sayati bikulli هل هذا أكيد؟ بيم دا بريده اعلم انه سياتي اعلم انه سياتي زا غوتوفو بوكليتشه سيتصل بالتاكيد سيتصل بالتاكيد فريس мислим да бо поклицао اعتقد انه سيتصل اعتقد انه سيتصل هو вино عتيق مؤكدا النبيذ اتعرف ذلك بالضبط اتعرف ذلك بالضبط دومنيوام دا يي ستارو اظن انه عتيق اظن انه حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر سَامْ زِدِي أَتَرَاهُ أرى حتى أنه زِدِ سَمِي دَا سِلو زِلو دُوبْرُو إِزْغْلِيدَا أَنَا أَرَى حَتَّى إيما المدير صديقه بالتاكيد لدي المدير صديقه بالتاكيد اريس ذلك حقا اتعتقد ذلك حقا تشيستو موغوتشي انه ممكن جدا انا لديه صديقه انه ممكن جدا ان لديه صديقه